باب باب ما يحرم من اللباس ما يحرم من اللباس فصل الحرير ونقل الحافظ رحمه الله تعالى فيه مذاهب لأهل العلم حتى قال ابن قال قال ابن بطال اختلف في الحرير فقال قوم يحرم لبسه في كل الأحوال يعني حتى في حال ماذا الضروره صحيح بل حتى على النساء نقل ذلك أو نقل ذلك ما يضحك نقل ذلك عن علي وابن عمر وحزيفة وابي موسى نقل ذلك عن علي وابن عمر وحزيفة وابي موسى وابن الزبير. ومن التابعين الحسن وابن سيرين نعم نعم حتى على النساء وقال قوم بجواز لبسه مطلقا وحملوا الأحاديث الواردة في النهر عن لبسه على من لبسه خيلاء يعني يحرم لمن يلبسه لماذا للخيلاء او على التنزيه قلت وقال الشوكان بكراهته الحرير لا بتحريمه جمعا بين الادل وانما الحق هو مذهب جماهير اهل العلم بتحريم لبسه وهو مذهب وهو مذهب حكى عليه بعض أهل العلم الإجماع بعد أقول الإجماع بعد يعني الأول اختلفوا وبعد ذلك قام إيه إجماعة. وقد نقله نقل الإجماع ابن قدامة في المغني والنووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح واشتدل عليه بالأدلة الآتية أما الأول فأخرج البخاري رحمه الله تعالى من حديث عمر ابن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا إنما يلبس الحرير في الدنيا ملا خلا خله في الآخرة قلت وصريح في التحريم لما ترتب على لبسه من وعيد شديد، وهذا الوعيد الشديد يناسب التحريم للكره. إذ قال لا خلا له في الآخرة، يعني لا نصيب له. أما الدليل الثاني، فقد كتب عمر إلى عتبة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا إلا من لم يلبس منه شيء في الآخرة لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من لم يلبس منه شيئا الآخرة قلت وفيه من الوعيد ومن العقوبة ما يدل على التحريم. ما كان من عقوبة أخروية شديدة وصح مثله مثل هذا الأثر عن أنس بن الزبير وابن عمر كما صح عن حزيفة رضي الله عنه أنه رمى إناء من فضة وقال كمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب والفدة والحرير والدباج الذهب والفدة والحرير والدباج هي لهم في الدنيا هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة نعم إيه؟ اللي هو الحرير نوع من أنواع الحرير بس الحرير اللي سقيف، ما نوعين، حريرنا عام والدباج أخص، ده من أقوى أنواع الحرير، هاه؟ فالتنصيص على الخاص بعد العام للتنبيه على إيه، على أهميته، لما قلعت الطلبة وشريفا هاه؟ فهمت بهذا المثال؟ قلت وفي أكسر من وجه على التحريم أما الأول أن فيه من مشابهة من أن لبس الحرير من مشابهة المشركين ثانيا وأنه من خصوصياتهم في الحياة الدنيا يستأثرون به ثالثا أنه قرن بين الحرير والذهب والفضة وهما محرمان في الأواني باتفاق بما يدل على التحريم بدلالة الاقتران ثالثا أو رابعا بما أوجبها أوجب الله لنا الحريرة في الآخرة والقاعدة أن من حرم شيئا في الآخرة عوضه أن حرم شيئا في الدنيا عوضه في الآخرة ومن تعجله في الدنيا عوقب بحرمانه في الآخرة الدليل الرابع حديث أبي موسى لاحظتم شيئا في هذه الهدلة طيب نقول حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه ذهبا وحريرا قال حل حل لإناف أمتي وحرام على ذكورها قلت وفي دللة ظاهرة على التحريم بما جعل الذهب والحرير من خصوصيات النساء ومن حلهم وقد جاء الشرع بالنهي عن مشابهة النساء في كل أو ضعف رابعا ولا خامسا حديث عمر رضي الله عنه أنه كتب إليه إلى الصحابة وهم بأزر هذه مدينة من أعمال ها من أعمال روسيا اليوم أو الاتحاد السوفيتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا إلا هكذا وأشار بأصبعيه قلت وأنه يفيد التحريم أسبوعين يعني يلبس الحرير بمقدار أسبوعين أسبوعين يعني ممكن القميص بفيه ياء من حرير سيأتي سيأتي ما تتعجب وأنه يفيد التحريم صحيح؟ والاستثناء يؤكد على التحريم لأنه استثنى حلا استثنى حلا أسبوعين منه أو أربعة أصابع بما يدل على أن الأصل ماذا؟ حريم. لأن الاستثناء يؤكد ليه؟ قاعدة حديث السادس حديث أنت رضي الله عنه كل هذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ومن ابن عوف وللزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما كان عندهما مرض جلد قلت وفيه اكثر من دلالة على التحريم اما الدلالة الاولى فقوله رخصا والرخصة لا تكون إلا بعد, إيه؟ الا بعد من صحيح اعطيتك رخصة لان الاول ما كان فيه رخصة ايبا كان فيه من ثانيا انه اباحه لضرورة وكل مباح للضرورة فأصله حرام الدليل رقم كم السابع أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حزيفة أن هنا أن يشرب في آنية الزهد والفضة والأقل فيهما وعن لبس الحرير والدباج والجلوس عليهما قلت هو فيه اكثر من دلاله على التحريم ساقول لهن ان نشرب في انيه الذهب والفضه وأن ناكل فيهما وعن لبس الحرير والدباج والجلوس عليهما وفي اكثر من دلال على التحريم من يقول بس هذا شرط تقول ثلاث دلالات على التحليم. معك يلا هاتي معي قول ثالث عاوزين عن الجلوس فناها عن أمور أقل من اللبس وهي ماذا الجلوس صحيح ثالثا او قلت وفي اكثر من دلالة اما الاولى فنهانا والناه يفيد التحريم والثانية قرأ دلالة الاختران لما قرن بين الحرير و... و... والنهي عن الذهب والفضه ثالثا النهي عن الجلوس على الحرير وهذا اوكد في النهي عن لبسهما عن لبسه الدليل السامن تعلمون سر التوسع بعد لكن لاحظتم في الأدلة شيئا ها؟ محيوة. محيوة لا. لا هو تنوع الدلالة هو دلالة منطوق كما قل لاحظتم تنوع الدلالة على التحريم الأول في ناهي صريح ناهي ثاني رخص والرخص لا تكون إلا ثالثا أنه من لباس المشرقين رابعا أنه من لباس النساء خامسا أنه أجازه لد ضرورة سادسا كل ذلك تعتبر تنوع وجوه الدلالة على التحريم بيقوي وجه ليه لأنه حرمه من أكثر من جهة من جهة التشبه بالنساء من جهة التشبه بالمشركين من جهة أنه ليس لنا في الدنيا إنما هو لنا فين، فلا نتعجل في الدنيا من جهة أنه أبيح للضرورة يبقى له ضرر بالغ ضرورة الطب صحيح يبقى إذن تنوع وجود دلالة بيقوي وجه تحريم قص ما جاء من التجديد في التحريم كقوله لا خلاق له في الآخرة طيب حديث علي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اذ اعطاه ثلة من دباج فلبسها عليه فقال فقال انما اعطيتكها لتجعلها خمرا للنساء وهذا يدل على ان الحرير من خصوصيات النساء وثانيا اتلاف ما كان منه على صورة لباس الرجال لانه امره بتقطيع الحلة والحلة لفظ خاص بالرجال كيف العباية الحلة يعني قطعها وجعلها خمرا طب لا يقطعها الا زا كانت ماذا يتلفها الا زا كانت حراما اذا جزء يجوز اتلاف المباح صحيح وده الوجه الثاني الوجه الثالث إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على علي أنه لبسها. الدليل كم تاتا قوله تعالى ولباسهم فيها حرير. شو أجد دلالة من الآية يا حسام؟ إيه؟ مفهوم المخالفة. أين جيت به؟ الأول ثبت ثبت أن لباس الحليل هذا مخصوص في الآخرة وبعدين قلب بمفهوم المخالفة ما فيه بالدنيا أنه قال لباسهم ايه شو كلمة فيها الفاعل تفيد في الاستغراب، صحيح يبقى قوله فيها يعني في الآخرة والمعنى ظاهر أنه لباس مخصوص للمؤمنين في الآخرة وهذا وجه لامتناعه في الدنيا على وفق القاعدة من شرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة هيش لا لا لا وجه بعيد الدليل الإجماع، وقد انعقد إجماع ما بعد اختلاف أهل العلم على تحريم الحريري، وقد نقله بعض أهل العلم منهم الإمام ابن قدامة والإمام النون والحافظ ابن حجر. الدليل الحادي عشر النظر الصحيح تعرفون أن ما حرم الله الزاب والحرير على الضكور سببين اثنين أما الأول إن ثبت علميا إن حقت الحرير بتؤدي إلى شيئين افساد الدم والمرأة يخرج دمها في عادتها المعتادة دمها الفاسد يعني تم الفاتد يخرج من بدنها بما جبل الله عليه النساء وكتبه عليهن السبب الثاني أن حقة الحرير تؤدي إلى زيادة إفراز هرمونات الأنوسة فعل ولذلك فعلا ترون الذين يلبسون خواتم الزهب خواتم الزهب سلوكياتهم شيء من الليه من, من, من الأنوشة بل ومن التخنص والميوع حتى تكاد دفتي بمشروعي بعدم مشروعية الخلوة به لما صح أن الحريرة لما جزم أهل الذكر والاختصاص أن الحريرة حكت الحرير بالبدن تؤدي إلى إفشاد الدم وزيادة هرمونات افراز هرمون الانوسة وهذا سر تخفيص النساء به قلت وقد صرف بعض اهل العلم الناهية الى الكراهة لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه فروج حرير حُلّ بسكون مفتوحة من الخلف لا من الأمام فلبسها فصلى فيها ثم انصرف فنزعها نزعا عنيفا شديدا يعني بعد ما صل فيها نزعها نزعا عنيفا شديدا كالكاره لها وقال هذا لا ينبغي للمتقين فلو كان حراما قالوا فلو كان حراما لم يلبسه صلى الله عليه وسلم ولكن قل يلزم من قولكم هذا انه يفعل شيئا حكم الكراهة صحيح قلت وهذا محال في حقه وما لزم منه الفساد كان فاسدا نعم ربما لبسه من الأساس لو كان النهي جازما ثابتا من الأول نهي تحريم لا ما من الأصل انتبه ها ما عندك يا عم لا يفعل شيئا حكمه الخراعة بس السابت أو الراجح فيها لا لما صح أن النبي عليه وسلم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أنا أفعله يعني لو كان مكروها لما إيه لما فعلت وقالت وأن الفاعل المكروه يقع تحت طائلة ماذا الزم والوعيد قل أن هذا ييد والله يا. صور فاتنا هذا من العديد هنستدرك ونكتبه احسن قلت وإنما يتوجه هذا الدليل بالنسخ وهذا هو أعدل الأقوال وإن أشكل بأنه لم يعلم المتقدم من المتأخر لنقول بالنسخ صحيح تقول بالنسخ فين متقدم من متاخر نعم لا لا لا لا, لا. لا احنا عايزين نثبت ان تحريم الحرير جاء بعد ذلك ماشي بل جمع متعذب طب ما احنا يا رجل امي عايزين شرط اخر اللي هو تثبت التاريخ از لا نقوله بالنسخ الا بعد اثبات التاريخ يا عرف صحيح هذا ممكن فعلا يصلح معنا في النفس ان عمر اشترى له حل من حرير فلو كان التحريم ماذا سابقا جازما لم اشتراها له ايه فشراء عمر بناء على اصل انها كانت ايه مباحة فاشتراها له ليلبثها ثم حرمت قلت ويندفع الاشكال بان الجمع متعذب وأن دلالات هذه النصوص لا تصرف إلى الكراهة لأن دلالتها على التحريم قوية معتبرة ثالثا فإن لم يكن من النسخ فالقاعدة أن الحاضر مقدم على المبيح رابعا أن أدلة المنع أقوى وأصرح وأكثر وهذا وجه من وجوه الترجيح عند الأثليين خامسا ان عمر كان يكتب بهذا الى عماله بما يدل على قريان عمل السلف على التحريم لا الكراها سادسا ان احاديث المنع هي اقوى اسنادا وهي مخرج في الصحيحين او في البخاري اما حديث الاباحة هذا فهو في مسلم الدليل الثاني عندهم ممكن ويمكن ايضا ان يقال بان دلالة القول مقدمة على دلالة الفعل وهذا وجه من وجوه الترجيح عند الرسوليين الدليل الثاني حديث المسور بن مخرمة قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من دباج مزرر وعليه قباء من دباج مزرر قلت والجواب عنه كسابقي ايه يا كان يضاف إلى وجوه الجواب والرد أن القباء يكون خليطا من اقمشه عده فيمكن يوجه بأن الحرير لم يكن خالصا فإن قيل ولما قال من دباج قلت لأن كلمة أقبية أو قباء قلت أن قوله قباء لا يلزم فيه وجود الدباج فهو من قباء يعني من قماش من دباجة على هذا القماش فلم يكن خالص الدليل الثالث والشبه الثالث عندهم ما روي عن اكثر من عشرين صحابيا انهم لبثوا الحرير قلت وهذا متجه بان اكثر الرواية عنهم لا تصح ثانيا أنه قد خالفهم في هذا من هم أعلم منهم من الصحابة كعمر وأنس وحزيف وعلي وابي موسى وابن الزبير ثالثا ولو كان كذلك لا كانت دلالته من الموقوف التي لا تقدم على دلالة المرفوع قلت وعليه يترجح منع الرجال من لبس الحرير الخالص وأن المنع تحريم أن المنع للتحريم وذلك بالمرجحات الآتية أن أدلة الفريق الأول أقوى وأظهر وأصرح في المنع ثانيا أن القول بالتحريم يلتقي مع جملة من الأصول العامة في الشريعة من النهي عن مشابهة النساء والمشرقين وترك التناعم والترفل في الدنيا ثالثا إمكان توجيه أدلة المخالف كما سبق هذا حق من تذكر رابعا الإجماع الذي نقله أهل العلم وهو حجة على الخلاف السابق واللاحق وبهذه مرجحات الأربعة ترجح لنا أن الحرير ماذا فرع أو مسألة حل الحرير للنساء وذلك للأدلة الآتية أن الأصل الشرعي في لباس الحل إلا ما منع الدليل ثانيا ما تبقى من حديث أبي موسى عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حل لإناس أمة ثالثا ما حصل من اخترام بين الزاهب والحرير فمتى اتفق على إباحة الزاهب للإناس وبيح الحرير معه رابعا أن حل الن للحل الذهب أو الحرير للإناث يلتقي مع قاعدتي كل ما كان حاجة فهو مباح والحرير داخل في حاجة النساء من طلب التزين والتجمل فرع ويقرأ التوسع فيه للنساء والاستكسار من طلبه وذلك للأدلة الآتية الدليل الأول حديث عليه الصلاة والسلام أهلك النساء الأحمران الذهب والحرير، وفي الحديث دلالة ظاهرة على كراهة التوسع فيه بدلالة قوله الأحمران ففيه معنى الغلبة يعني يكون غالبا على ملابس النساء. قلت ثانيا ولما كان في كسرة طلبه من الترف والتنعم وهذا يكره من حيث الإطلاق ثالثا ولما استفق على أنه أبيح لحاجة فهذه الحاجة قاصرة لا ينبغي التوسع في طلبها لما يعود لما يعود الحرير بالضرر عليها ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينها لبيته عن التوسع في الزهر فرع كفن الحرير للمرأة قلت ويكره تقفين المرأة في الحرير لما في ذلك من الإسراف ولا يحتج بأن لما في ذلك من الإسراف ولا يحتج في ذلك بأنه يباح لهن من الأصل لأن مقام الكفن هو مقام مقام مخصوص بدليل أن الكفن يكون ثوبا لا مخيطا بخلاف لباس الدنيا ثانيا وأن هناك كراها ثابتة في في الأكفان كما قرأت عادة السلف بذلك كما كفن بعضهم في ثوبه في ثوبه بل أكملوا كفنة بوضع النبات على قدمي. وفي ذلك معنى الاقتصاد في ماذا في الكفن ثالثا والمسألة معقولة إذ الكفن يسلب سريعا ولا يبقى وليس هذا من تقرمة الميت في شيء وما يقال من تباهي الموت بأكفانهم فحسب أن أجيب وما يقال من تباهي الموت بأكفانهم فحسب أن أجيب يا له لمصيبة الفقراء حتى في القبور فرع القدر المباح من الحريث ونص الجمهور خلافا لمذهب أحمد على أنه يباح قدرا من الحديث أربع هو أربعة أصابع لما صح من حديث عمر أنه قال إلا موضع أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أسبوعين أو ثلاثة أو إه أو أربعة. قلت. وهو ظاهر الدلالة في إباحة الزهبي. بهاء الحرير الله، بهذا القدر وهو قدر أربعة أصابع وحده ظاهر معلوم مسألة نعم حرير للصبيان والقول بالتحريم هو الراجح خلافا لمن قال من الشافعية بأنه يشرع الحرير للصبيان في العيد أو نحو ذلك من الأيام لأن الصبيان ليسوا مكلفين قلت وإن لم يكونوا مكلفين فإن النص الشرعي حرام على ذكور أمتي ولفظة الذكور تشمل الجميع حرام على ذكور أمتي ولفظة الذكور تشمل الجميع مكلفين وغير مكلفين إذ هي لفظة عامة ثانياً أن منع الصبيان من الحرير يلتقي مع أصل عام في الشريعة من تعويد الصبيان العبادات وتعريف الصبيان ما يحرم ويحل من اللباس كما استأنس في هذا المنع بما سبق ذكره من أضرار بما سبق ذكره من أضرار لبس الحرير على الذكور. مسألة افتراش الحرير ولا يجوز افتراش الحرير لما سبق ذكره من النهي عن الجلوس على الحرير خلافا لأبي حنيفة الذي قال بجواز الجلوس عليها قلت ويلتقي القول بالتحريم تحريم الجلوس عليها مع أصل ذاك أن تحريم الحرير راجع إلى أنه من الترفل والتناعمي وقدناها النبي صلى الله عليه وسلم عن كل سور الترفل والتنعم أدى لي المثلة الأخيرة الحرير الصناعي والراجح منعه والراجح منعه لعموم الأدلة المصرحة بالنهي عن الحرير، وهذا العموم لا يفرق ما بين الطبيعي والصناعي. فين ده؟ أنا؟ لا يعني. لقوله الحرير واللفظ يشمله بالعمومه. مما يدل على المن كما أن فيه من معنى الترفل والتنعم ما يستفق مع الحرير الطبيعي فتعبتم هذا اليوم حسبكم هذا نلتقي على خير يوم الأحد طيب استدراك ومن أدلة التحريم حديث شام بن عمار تضيفه دليلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن أناس من أمتي تضيف هذا الاستدراك شام لا يكونن أناس من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاز وهذا وهذا نص في تحريم الحرير من وجوه أما الأول فقوله يستحلون الحرير بما يدل على أنه محرم وأما الثاني فدلالة الاقتران ما بين الحرير والخمر والزنا والمعادث وأما الثالث ما وقع من زم أولئك القوم الذين يستحلون الحرير وأما الرابع فهذا العطف يفيد أن بعض هذه الذنوب يلد بعضا أن بعض هذه الذنوب يلد بعضا فيكون منعه من باب أنه يزرع مثله من الزم من الخمر أو المعاذف أو نحو ذلك هذا الله تعالى على علم. بقيت مستساعة أو تزيد قليلا لنصل إلى مزجد عباد الرحمن إن شاء الله تعالى اسمها طلبة العلم غدا إن شاء الله خدت الجمعة بمسجد القبيلة وعنوانها المدينة الفاضلة إن شاء الله عز وجل ونلتقي على خير في العصر أيضا غدا بمزجد الدعوة بدار السلام إن شاء الله تبارك وتعالى من منكم معه سيارة يتفضل مشكورا يحمل من ليس معه صيار فمن كان معه فضل ظاهر، فليعد به على من لا ظهر له وصلهم على نبي محمد وعلى المشترك.